ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوم نعد ربك كالف سنه مما تعدون وكاي من رؤيا ت امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والى المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين فالذين امنوا صالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك أصحاب الجحيم، وما أبخلنا من قَابِلَكَ مِنَ الرَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ الْقَشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُغْبَطَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ولا يذان الذين كفروا في مريئه منه حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عظيم